الباب الثامن والثمانون باب استحباب طيب الكلام وطلاقه الوجه عند اللقاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمه طيبة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقه متفق عليه وهو بعض حديث تقدم بطوله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال